وَبَدَا لَهُم سَيَآتُ مَا كَثُرُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّنَ إِنْسَانًا ضُرٌّ دَعَانَ رَبَّهُ مُشْتَهِيًا لِإِنْذَارِهِ مَا إِذَا خَوْلَنَا نِمًّا مِنَّا قَال إِنَّمَا أُوتِيتُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 வீ நோசி ஊம கச விமோ ஜிஜி அலங்கமு அன் إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمن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 إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأخذوا يَأْكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَتَنبِئُ أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ وفيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساكرين